والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلنا بفضل الله ومنه إلى الحديث الثالث والعشرين عن أبي مالك رضي الله الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان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 فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم هذا الحديث هو الحديث الثالث والعشرون راوي هذا الحديث كنيته أبو مالك ولذلك قال عن ابي مالك يبقى الكنية هي أبو مالك ولقبه الأشعري والاشعري والأشعري نسبة إلى قبيلة في اليمن يقال لهم الأشعريون ولذلك تلاحظون أبو موسى الأشعري هنا معنا أبو مالك الأشعري هي نسبة إلى تلك القبيلة التي تسمى بالأشعريين اسم راوي الحديث اختلف فيه اختلافا شديدا جدا فقيل هو الحارث ابن الحارث وقيل عبيد وقيل عبيد الله وقيل عمرو وقيل كعب بن عاصم وقيل كعب بن كعب وقيل عامر بن الحارث ابن هاني ابن كلثوم انتم ترون ان النووي او ان النووي في ال قال عن ابي مالك الحارث بن عاصم الاشري وانا اظن ان هذا خطا يعني تسميه ابي مالك بالحارث بن عاصم خطأ لأن كل ما قيل في, أبو ما في أبي مالك هو هذا الخلاف المشهور حتى أن النووي رحمه الله في شرحه على مسلم قال وأما أبو مالك في شرح هذا الحديث في مسلم قال وأما أبو مالك فاختلف في اسمه فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل كعب بن عاصم وقيل عمر وهو معدود في الشاميين حتى لما ذكر الخلافه في صحيح مسلم في شرح على مسلم لم يقل أنه الحارث ابن عاصم إنما يعني قيل كعب ابن عاصم ولم يقال الحارث ابن عاصم المهم أنه صحابي وهو يعني له صحبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك الحاكم رحمه الله تعالى قال أن أبو مالك الاشعري أمره مشتبه جدا أمره مشتبه جدا لأن هناك أبو مالك أيضا يروي عنه سلام بن الأسود ويروي عنه شهر بن حوشب غير هذا الصحابي الذي معنا. المهم خلاصة القول أن كنيته أبو مالك ولقبه الأشعري وفاته توفي رضي الله عنه في خلافة عمر رضي الله عنه قيل أنه أصابه طاعون الشام الذي يسمى عمواس يعني يقول بعض أهل العلم يقول عبد الرحمن بن غنم طعن معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وأبو مالك الأشعري في يوم واحد يعني أصابهم الطاعون في يوم واحد وكان معهم رابعهم أيضا شرح بيل ابن حسنة يبقى إذن الطاعون ده كان سنة ثمانية عشر تمنتاشر من الهجرة يبقى إذن لو قلنا أن وفات أبو مالك وفات أبي مالك كانت في سنة ثمان عشر للهجرة ما ابعدنا أن نجع. يبقى انا عن أبي مالك الحارث نقول حارث ابن الحارث أو الحارث أو كعب ابن عاصم أو حسب ما يتراءى المهم فيه خلاف إبا إذن عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان يقول الشيخ العثيمين رحمه الله قوله الطهور شطر الإيمان أي نصفه إبا إذن كلمة شطر بمعنى نصف طب كيف يكون الطهور شطر الايمان قال وذلك ان الايمان كما يقولون تخليه وتحليه التخليه بالطهور والتحليه بفعل الطاعات فوجه كون فوجه كون الطهور شطر الإيمان الطهور كون الطهور شطر الايمان ان الايمان اما فعل واما ترك والترك تطهر والفعل إيجاد فقوله شطر الإيمان قيل في معناه التخلي عن الاشراك لأن الشرك بالله نجاسة كما قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلهذا كان الطهور شطر الإيمان إذن الطهور بمعنى الطهارة الطهارة ممن؟ على هذا القول الأول يقول أن هنا الطهارة طهارة من الباطن السيء وهو الطهارة من أدران الباطن من الشرك وغيره من توابعه من المعاصي كالغل والحسد وغيرها فإذا كان الإيمان فعل وترك يبقى لابد من ترك هذه الأشياء وطهارة الإنسان منها بتزكية نفسه فيقول أن هنا الطهارة من الشرك والطهارة من هذه الأرجاس والانجاس الباطنة هي نصف الإيمان فعليك أن تأتي به واستدل بقول إنما المشركون نجس هناك طبعا أدلة أخرى على أن المعاصي نجاس أيضا وعلى أن الشرك نجس أيضا كما في أحد التفسيرين في قول تعالى وثيابك فطهر فطهر هنا بمعنى على أحد التفسيرين بمعنى طهرها من الشرك ومن النجاسات المعنوية يبقى المقصود هنا بالثياب وثيابك فطهر النفس المقصود بها النفس يبقى وثيابك فطهر على أحد التفسيرين أن الثياب بمعنى النفس والمقصود فطهرها اي فطهر من الشرك والنجاسه المعنويه والدليل على ان ايضا المعاصي نجاسات في قوله تعالى حاكيا عن قوم لوط لما يعني تمالؤوا على اخراجه اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون يتطهرون يعني, يعني يمتنعون عن فعل الفاحشه فيبقى ده المعنى الأول وهو أن الطهور شطر الإيمان الطهور طبعا بعض أهل العلم يقول الطهور لأنه هو الفعل والطهور هو ما يتطهر به وهو الماء وبعض أهل العلم كالخليل وغيره يقولون أنهما بمعنى واحد وأنه يجوز في كل منهما الفتح يعني تقول الطهور شطر الإيمان وتقول الطهور يطهر من النجس والخبث بمعنى الماء يطهر من هذا وهذا وبعضهم يقول أنهما قد يمتقان بالطاء المضمومة أيضا تقول الطهور للماء وتقول الطهور للفعل على كل أشهر أشهر الكلام هو في التفريق الطهور بمعنى الفعل المصدر والطهور بالفتح بمعنى ما يتطهر به وهو الماء زي ايه كذا زي السحور والسحور السحور وهو الفعل والسحور بالفتح هو ما يتسحر به اللي هو الاكل ويقولون الفطور والفطور الفطور هو الفعل فعلك ل... ل... لاكلك لهذا الطعام الفطور وهو ما يؤكل في وجبه الافطار وضحت يقول شطر الايمان وقيل العكس ازاي ما احنا قلنا ونه... احنا كده ان الاثنين قيل, ك... قيل كذا أنا بول أكثر أهل العلم على التفريق الضم يبقى للفعل والفتح يبقى لما يتطهر به أو ما يؤكل أو غير ذلك. قيل وقيل إن معناه أن الطهور للصلاة شطر الإيمان لأن الصلاة إيمان ولا تتم إلا بطهور لكن المعنى الأول أحسن واعم يعني هو المعنى الثاني هنا كأنه يقول أن كلمة الطهور شطر الايمان ان كلمه الايمان معناها الصلاه والدليل على ذلك ان الله عز وجل سمى الايمان صلاه في كتابه فقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم وايمانكم اي صلاتكم يبقى الطهور الايمان ياتي بمعنى الصلاه فيكون الطهور وهو فعل الطهاره التي هي شرط لصحه الصلاه شطر هذا الفعل لماذا شطره؟ قيل لأن الصلاة لا تصح إلا بشروط من أشد هذه الشروط ومن اعلاها الطهارة، الوضوء فيكون هذا كأنه شطر للصلاة تماما يبقى إذن عندنا معنيان المعنى الأول أن المقصود بالإيمان هو الإيمان فعلاً وان الطهور معناه التخلية عن الاشراك وعن المعاصي والفواحش القول الثاني ان الايمان بمعنى الصلاه والطهور بمعنى الوضوء وهو شطر الصلاه شطر اجرها والحمد لله تملا الميزان يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها أي الميزان الذي توزن به الأعمال كما قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردر أتينا بها وكفى بنا حاسبين وسبحان الله والحمد لله تملئان أو تملا يقول أو هذه للشك من الراوي يعني هل قال تملان أو قال تملا والمعنى لا يختلف ولكن, ولكن لحرص الرواة على تحري الالفاظ يأتون بمثل هذا وهذا من صدقهم رضي الله عنهم في تحري أن ينقلوا ما يسمعون بالضبط يعني سمع أو يقولها بأو قال سبحان الله والحمد لله فيها نفي وإثبات النفي في قوله سبحان الله يعني سبحان الله اي تنزيها لله عز وجل عن كل ما لا يليق به والذي ينزه الله تعالى عنه ثلاثه اشياء يبقى اذا لابد نحن إن ننتبه انك حينما تقول سبحان الله تكون بهذا المعنى ولذلك انظر من يقولها دون ان يدري معناها ومن يقولها عالما بمعناها مستشعرا ذلك بقلبه فشتان شتان بين القولين وبين الفعلين فسبحان الله تنزيه لله عز وجل عن كل ما لا يليق به ما الذي لا يليق به قال ثلاثة أمور الأمر الأول صفات النقص فلا يمكن أن يتصف الله, الله بصفة نقص بل إن أسماء الله عز وجل حسنى قال تعالى ولله الاسماء الحسنى والحسنى أي البالغة من الحسن غايته إذا سألت لماذا صفاته لماذا أسماءه حسن قيل لأن هذه الأسماء تشتمل على صفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذن لا يتصف الله عز وجل بصفة نقص والعياذ بالله كذلك أيضا ينزه الله عز وجل عن النقص في كماله فكماله لا يمكن أن يكون فيه نقص إبا ينزه عن النقص وينزه عن النقص في الكمال الثابت له سبحانه وتعالى الأمر الثالث أن ينزه عن مماثلة المخلوق ودليل الأول قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عنه السنة أو فنفي عنه السنة والنوم لأنهما نقص إبقى وتوكل على من على الحي أي حياه هذه لله قيل الحياة الكاملة التي لا يطبعها عدم لأنه لا يموت ولا تسبق بسنة وهذا كمال الحياة كمال الحياة فإن الله كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى بل هو الحي الحياة الكاملة سبحانه وتعالى ودليل الثاني قول الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واللغوب التعب والإعياء فهو مع خلقه للسماوات والأرض لم يصب سبحانه وتعالى بتعب ولا إعياء ولكن اليهود قاتلهم الله يثبتون له ذلك يثبتون لله عز وجل هذا التعب يقولون خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع ولذلك يأخذون مثلا يوم الأحد أو يوم السبت إجازة لأنه بدأ الخلق في يوم الأحد يبقى اليوم السابع يوم السبت يقولون ان هذا اليوم تعب في فاء الرب يستريح فنحن نستريح ايضا ولذلك نتمنى نتمنى ان تكون الاجازه عندنا الخميس والجمعه بدل من الجمعه والسبت تشبها بهؤلاء اليهود والعوذ بالله ودليل الثالث قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير حتى في الكمال الذي هو كمال المخلوق فلله تعالى لا ي... فالله تعالى لا يماثله يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واذا كان الانسان سميعا واذا كان الانسان بصيرا فنقول ان الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما ان الله لا يماثله شيء في ذاته كذلك ايضا لا يماثله شيء في صفاته واضح الكلام يعني ليس كمثله شيء وأنا يعني أدعوكم لبحث كلمة كمثله لأن فيها توجيه نحوي لطيف له أثر في الاعتقاد فأنا أريدكم أن ترجعوا إلى كتب التفاسير وإلى كتب الاعتقاد ما تستطيعون إليه وصولا تبحثون عن ليس كمثله شيء لأن بعض الناس فهم ليس كمثله أي ليس كمثل الله شيء فيسأل هل لله مثل حتى ينفى هذا المثل ليس كمثله إذا علم التخريج النحوي لهذه الكلمة كمثله الكاف يعني استرحنا من هذا الأمر ولكن أنا يعني حتى لا أطيل في الكلام أريدكم أن تبحثوا عن هذه الكلمة فإن قال قائل مماثلة المخلوق نقص فلا حاجة إلى ذكره ووجه كون مماثله المخلوق نقصا ان تمثيل الكامل بالناقص يجعل ناقصا بل قد قال الشاعر الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا وهو حقيقه امضى من العصا لكن اذا قلت امضى من العصا فمعناه انه سيف رديء حيث قارنته بالعصا فنقول ننص على نفي المماثله للامور التاليه لانها جاءت في القران كما في قول تعالى ليس كمثله شيء واضح يعني يقول أنت إذا قلت الله له يد ولكن صفة اليد لله ليست كصفة الإنسان كأنك تنقص من صفة الكمال لله عز وجل واستدل بهذا البيت من الشعر فنقول ليس هذا فيه نقص لأن الله عز وجل هو الذي دلنا على نفي المثل عنه في كتابه فقال لأنها جاءت في القرآن الثاني أن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا أما النافي لا يجعله ناقصا واعلم أن قولك نفي المماثلة أولى من قولك نفي المشابهة لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن يعني هنا يقول لماذا تقولون بلا تمثيل أو تنفون المثل وتقولون ولا تقولون بلا تشبيه أظن أنها مرت معكم في التوحيد صحيح يعني أنتم في اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تقولون بلا تمثيل صحيح لماذا تقولون بلا تمثيل ولا تقولون بلا تشبيه أنا, يعني أنا عايز الجواب يكون جواب علمي يعني يمكن تكلمنا في أول لقاء عن مسألة وهي مسألة مهمة وهي مسألة أن النطق يكون بنطق كلام أهل العلم يعني الأسلوب يكون أسلوب علمي في الكلام يعني حاولوا أن تحفظوا قوالب النصوص أهل العلم في المسائل بحيث أنك إذا تكلمت تكلمت بكلام أهل العلم ليس بكلام يعني من وحي الفهم فقط يعني. نقول أن كلمة المشابهة أو التشبه كلمة مجملة, كلمة مجملة غير واضحة لأن التشبيه يكون في ثلاث أمور إما في الكيف وهذا ممتنع وإما في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى بكماله وهذا ممتنع أيضا وإما المشابهة في أصل, أصل معنى الصفة وهو مطلق المعنى وهذا ليس بممتنع يعني إذا قلنا يد الإنسان ليست كيد الله عز وجل صحيح؟ ولكن للإنسان يد ولله يد يعني تعالوا معنا إلى الآية وهو السميع البصير والله عز وجل وصف الانسان انه كان سميعا بصيره ابا اذن الله سميع والعبد ايضا والانسان سميع هذا تشابه في اصل المعنى صح ما ليس تشابها في الكيف يعني كيفيه صفات الله ليست ككيفيه صفات الانسان الامر الثاني ان تمام المعنى والاتصاف به لله عز وجل ليس كالمعنى المنسوب أو المتصف بالإنسان لأنه يليق بذات الإنسان الضعيفة التي فيها نقص وصفة الله كاملة إنما يشترك أو المشابهة هنا أو الاشتراك هنا بمعنى الاشتراك في أصل المعنى أن الله سميع وأن الإنسان سميع ولكن هذا السمع ليس كهذا السمع فالله عز وجل يثبت لنفسه لنفسه سبحانه وتعالى ملكا يقول مالك يوم الدين ويقول هو الملك والله عز وجل يقول وقال الملك اذا للانسان له ملك والله عز وجل له ملك ولكن شتان بين هذا وهذا الله عز وجل له علم والانسان له علم ولكن شتان بين علم الانسان وعلم الله عز وجل فعلم الله كامل وعلم الانسان ناقص فعلم الانسان يسبق بجهل واتبعه نسيان واما علم الله عز وجل فلا يسبق لا بالجهل ولا يتبع النسيان في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى فإذا إذا قلنا بلا تشبيه إذن هذا لفظ مجمل لفظ مجمل فيه حق وفيه غير حق الحق الذي فيه أننا ننفي الكيف أن يكون الكيف مشابها للكيف أن يكون كمال المعنى لله عز وجل هو كمال المعنى الانسان فهذا ينفع الانسان اما الأصل, الاصل المعنى والاشتراك في اصل المعنى هذا لا نستطيع ان ننفي لانه موجود فكان الافضل ان نقول بلا تمثيل ولا نقول بلا تشبيه إذن بلا تمثيل اي من كل وجه من كل وجه فدلاله النفي في التمثيل دلاله واضحه وهي غير مجمله اما اذا قلنا بلا تشبيه كانت دلاله المشابهه مجمله تحتاج الى التفصيل في اي شيء تنفي التشبيه في الكيفية في تمام المعنى وكمال نعم ولكن لا ننفي في أصل المعنى كما أوضحنا قال والحمد لله الحمد يكون على صفات الكمال فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فتكون هذه الجملة وسبحان الله والحمد لله فيها نفي النقص بالأنواع الثلاثة وإثبات الكمال وطبعا كلمة الحمد لله الألف واللام في الحمد يسمونها بأل بمعنى استغراق جميع أنواع المحامد لله عز وجل وكلمة لله اللام في كلمة لله للاستحقاق أي أن الذي يستحق أن يحمد هو الله عز وجل صحيح؟ يبقى الحمد لله أي الذي يحمد هو الله عز وجل والحمد لله وتسبيح الله تنزيه الله وحمده أي أن ننزه الله عن كل صفة نقص وأن نثبت له كل صفة كمال وهذا يكون في خمسة أشياء يعني حينما تقرأ القرآن تجد أن الله عز وجل ينزه نفسه في خمسة أمور ويثبت الكمال لنفسه في خمسة أمور يجب أن نعلمها جيدا فتحمد الله عز وجل على ربوبيته وتحمده على إلهيته انه هو الإله المعبود المستحق العبادة وتحمده على أسمائه وصفاته لأنها أسماء حسنة وصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه وتحمده على حكمه الديني الشرعي لأن حكم الله عز وجل هو أحسن الأحكام احسن الأحكام ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي لا أحد أحسن من الله عز وجل حكما فيحمد الله عز وجل على ذلك وكذلك يحمد الله عز وجل أيضا على حكمه الكوني القدري بأن تحمده على ما يعني قدره عليك فإنه خير كله بإذن الله عز وجل فيقول وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض والذي بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق يعني تملأ كل ما بين السماء والأرض في أي مكان هم الخمسة برد نعم يبقى سبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض يعني كم غفلنا على هذه المعاني هذه المعاني والله ترقق القلوب فإذا قلت سبحان الله الحمد لله واستشعرت أنها تملأ ما بين السماء والأرض وأنها ثقيلة في الميزان كان ذلك أدعى لاستشعارك لهذه العبادة التي تقوم بها فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فلماذا هي ثقيله لهذه المعاني لانها اشتملت على نفي كل نقص واثبات كل كمال ولذلك هي ثقيله جدا في المعنى كما قدمنا قال والصلاه نور اي صلاه الفريضه والنافله والنافله نور اين يكون هذا النور قال نور في القلب ونور في الوجه ونور في القبر ونور في الحشر لان الحديث مطلق وجرب تجد ولذلك قال تعالى سيماهم في وجوه من اثر السجود والسيما هنا المقصود بها السمت الحسن ليس المقصود بها العلامه التي يسمونها علامه الصلاه فكم من منافق له هذه العلامه انما المقصود بها السمت الحسن الذي يكون في وجه العبد هذا المصلي الذي يخشع في صلاته فيظهر على وجهه نسال الله ان نكون منهم فهي نور في القلب فتعطي الانسان بصيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فزعه امر فزع الى الصلاه اذا حزبه امر فزع, فزع الى الصلاه لماذا الصلاه لان الصلاه نور فاذا صلى انكشف له الامر بان له الحق من الباطل ولذلك في هذه الاحداث المدلهمه لا بد ان نفزع الى الصلاه تصلي وتدعو الله عز وجل ان يهديك وان يكشف لك الامر وان يبعد عنك السوء في هذه الفتن قال اذا صليت الصلاه الحقيقيه التي يحضر بها قلبك وتخشع جوارحك تحس بأن قلبك استنار وتلتزم بذلك غاية الالتزاز ولهذا قال نيوسى صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة والصدقة بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل وطبع المقصود بها أيضا الصدقة الواجبة والصدقة النافلة الواجبة والمستحبة قال والصدقة برهان. قال أي دليل على صدق إيمان المتصدق وجه ذلك أن المال محبوب للنفوس ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب وهذا يدل على إيمان المتصدق ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقه برهانا أي برهان على إيمان العبد وهناك أيضا تفسير آخر لكلمة برهان وهي وهو الشعاع الذي يلي الشمس ومنه سميت الحجه القاطعه برهانا لوضوح دلالتها إذن الصلاه نور والنور هو النور الذي له شعاع لا يشعر به ولذلك القمر نور لماذا نور لانك اذا نظرت الى القمر ما احسست بالشعاع شعاع القمر مع ان هذا النور يصل الى الارض صحيح قال الصدقه برهان والبرهان هو هذا الشعاع الذي يكون بجوار الشمس له شعاع ولكن ليس فيه حرارة ولكنه أوضح من النور ولذلك كان برهانا وعلى هذا المعنى إن هو البرهان يفسر أيضا بأنه نوع من أنواع النور أيضا يكون المعنى أن المتصدق يوسم بصيما يعرف بها فتكون برهانا على حاله ولا يسأل عن مصر في ماله يعني إذا اتى في, في الآخرة كان له صفة يعلم أنه متصدق والعبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه فتكون هذه الصدقه برهان له وفعلا الصدق برهان على صدق إيمانه لأن المال محبوب للنفس فعلا وهذا المال انفاقه يقوي القلب وتقويه القلب نوع بصيره لهذا القلب ايضا وذكر ذكرت لكم قبل ذلك ان العلماء الذين يصنفون في ابواب الجهاد يذكرون باب الصدقه مع باب الجهاد اولا لان المال نوع من انواع الجهاد يكون بالمال ايضا وكذلك ايضا لان المال فيه تقويه للقلب ولذلك ان يوسف سلم استعاذ من الجبن والبخل قيل لان الذي يبخل بديناره لا يستطيع ان يعني يدفع نفسه لله عز وجل يبخل ببعض الجنيهات فكيف يستطيع بذل نفسه هذا ما يكون ولذلك بيّن الله عز وجل أن منع الصدقة دليل على نفاق صاحبها والعاذ بالله قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين بعضهم يقول ذلك يعني هنا أعطاني الله فعلا سترى النفقات والإنفقات فإذا أعطي داخل عن صرفه الصرف الواجب خلاص أسألت بخلاص يعني كما في المثل المصري اللي عزوا البيت يحرم على الجامع كما يقولون فخلاص يقول لك يا عم الشيخ واجد لها بقى خمسين ألف صرفة لأنت يعني تذر ورثتك أغنياء أحب من أن تذرهم عالة طب انت عندك ثلاثة أربعة مليار جنيه مثلا وانت هتتركهم عالم يكون معهم اثنين مليار لا المسألة مش كده فالإنسان يحاول أن يتصدق وكانت عائشة رضي الله عنها تتصدق ببصلة بصلة. فقيل لها تتصدقين ببصلة قالت كم فيها من مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فالإنسان لا يبخل عن نفسه بجنيه بخمسين قرش بربع جنيه إنما لا يبخل عن نفسه ابدا إنما يعود نفسه البذر لأن بعض الناس متصور ان الصدقة لما يكون معاه مثلا مئة ألف جنيه بدأت يتصدق مثلا باثنين تتلاتة جنيه لنقول لا انت يعني سبق دينار الف دينار قد تتصدق بجنيه وانت ليس معك الا جنيهان الا جنيهين مثلا فساعتها تكون قد تصدقت بنصف مالك وهذا معنى لابد من استشعاره فاذا فليكن لنا ذلك ونحن نعتقد ان الصدقة برهان قال والصبر ضياء الصبر حبس النفس عما يجب الصبر عنه وعليه ولذلك الصبر على ثلاثة درجات صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله وصبر على أقدار على أقدار الله عز وجل الصبر على المعصية بأن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب ومثال رجل حدثته نفسه أن يزني ولعزه بالله فمنع نفسه فنقول هذا صبر عن معصية الله وكما جرى ليوسف عليه السلام مع امراه العزيز فإن امراه العزيز دعته إلى نفسها والعياذ بالله في حال هي أقوى ما يكون للإجابة لأنها غلقت الأبواب وقالت هيت لك أي تدعو إلى نفسها طبعا في قراءة هيات لك أي هيات له كل سبب للوصول إلى, إلى هذا الأمر فقال إنه ربي أي سيدي زوجها يعني أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون تخل شوف هذا هو شعار أهل الفضل أنهم يعلمون أن عليهم جميلا لمن أوصل إليهم الجميل يقول إنه ربي أحسن مثواي كيف أخونه وقد أحسن إليه وهذا أمر من الوفاء والشهامة التي ينبغي أن تكون موجودة ثم قال إنه لا يفلح الظالمون لا يفلح يعني لا يحصل مطبه ولا يفر من مرهوبه ولذلك كل من سعى إلى أن يحصل اللذة المحرمة متخيلا أنه سيسعد لا يمكن أبدا أن يسعد لماذا؟ لأنه لا يفلح الظالم أبدا فإذا أراد أن يتعاطى هذا الأمر من طريق يعني محرم فإنه لن يستطيع أن يسعد يعني فإن خنته في أهله فأنا ظالم ومن شدة الإلحاح هم بها كما قال الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه طبعا هم بها المقصود أنه خاطر عرض على ذهنه ثم صرفه مباشرة ونحن عندنا قاعدة ان الانبياء لا تمتنع عليهم الوساوس يعني الوساوس تاتي الانبياء ولكن تمر كانها يعني لمحه برق سريع جدا لانهم يدفعونها بما عندهم من ايمان انما الوسوسه ابتدان ليست بممتنعة فهم بها معناه انه خطر ببال ثم ترك ذلك اضرب لك مثال بسيط جدا لو انك صائم في رمضان مثلا وبعدين ذهبت لتشتري شيء فوجدت كوب من الماء مثلج في شدة الحر وعليه بعض القطرات الخارجية ديت فقد تشتهي نفسك ذلك تقول يا سلام له شرب الكبات دلوقت هذا خاطر ولكن تقول لا ده أنا ممنوع من هذا طاعة لله فخاطر هم عليك ثم دفعته فأنت توجر عليه من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإذا هو مأجور هو مأجور إنما لا يستدل بذلك مستدل يقول ده يوسف عليه السلام هم بها ويعد بقى يتفكر في أحوال النساء وكلام مع النساء وليعمل الشيخ ده هم بها فنقول يعني فهمك خاطئ هناك تفسير آخر للآية وله وجه أيضا في اللغة أن جواب لولا متقدم عليها يعني نقراها ازاي ولقد همت به وهنا وقف وهم بها لولا أرأى برهان ربه القول الثاني ده بيقول لولا أرأى برهان ربه لهم بها يبقى إذن لم يقع منه إيه؟ هم أصلا ولها وجه كما قدمت في اللغة ووجه قوي أيضا وعلى كلا القولين يوسف عليه السلام يعني من المحسنين عليه السلام قال فصبر ولم يفعل مع قوة الداعي وانتفاء الموانع فهذا صبر عن معصية الله وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلا دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله الثاني الصبر على طاعة الله عز وجل الشيخ بيضرب أمثلة أنك تريد أن تصلي قيام الليل مثلا ونحن في البرد والماء بارد فالانسان هنا يجاهد نفسه ويصبر نفسه حتى يتوضا ويصلي ركعته. هذا صبر على الطاعه والصبر الثالث الصبر على اقدار الله فانا وتعالى قد لا تلائم طبيعة العبد قد لا تلائم طبيعه العبد فياتيه ما يؤلمه ومع ذلك يصبر على ان يتسخط بالقول او ان يتسخط بالفعل والتصخط القولي قال ب الا يدعو بالويل والثبور ثبور بمعنى الهلاك يعني فذاك في قول تعالى ويدعو ثبورا ثبورا يعني هلاكا على نفسه والعوذ بالله كما يفعل اهل اهل الجاهليه والتصخط الفعلي ب الا يشق الجيوب ولا يلطم الخدود وما اشبه ذلك فهذا نسميه صبر على اقدار الله مع انه كره ان يقع هذا الحادث الانسان يتالم ان اصابه مرض يتألم بالمرض ويتمنى زوال هذا المرض ولكن لا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل ولا يفعل إلا ما يرضي الله عز وجل نقول هذا صابر ونقول له نعم العبد الذي صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى قال وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار الله وهي أكمل حالا من الصبر على أقدار الله ما الفرق بين الصابر والراضي الصابر كما قدمنا قلبه يتألم ويتمنى أن يزول هذا الذي وقع به وأما الراضي قلبه تابع لقضاء الله وقدره فيرضى مختاره الله له ولا يهمه فهو متمشم مع القضاء والقدر ايجابا ونفيا يعني مهما فعل به فهو يعني مستريح القلب مطمئن القلب لا يهمه ولا يزعجه لأن هذا هو مراد الله عز وجل ولهذا قال أهل العلم إن الرضا أعلى حالا من الصبر اللهم ردنا بقضائك وبطاعتك وردنا بكل ما كتبته لنا يا رب العالمين وقالوا إن الصبر واجب والرضا مستحب وأي, وأي أنواع الصبر الثلاثة أفضل لذكرنا أن الصبر صبر عن معصية صبر على الطاعة صبر على أقدار الله المؤلمة أي هذه الدرجات في الصبر أعلى؟ الشيخ الشيخ العثيمين كعادته رحمه الله فصل تفصيلا ماتعا فصل ان نقول الصبر من ناحيه كونه صبرا صبر مطلق كاننا نقول مساله نظريه والصبر من ناحيه الفاعل له الصبر من ناحيه كونه صبرا الصبر على الطاعه هو اعلى انواع الصبر الصبر على طاعه الله عز وجل هو اعلى درجات الصبر قال لان الطاعه فيها حبس النفس واتعاب البدن ثم الصبر يتبع الصبر عن المعصيه لان فيها كف النفس عن المعصيه ثم الصبر على الاقدار لان الاقدار لا حيله لك فيها فاما ان تصبر صبر الكرام واما ان تسلو سلو البهائم وتنسى المصيبه هذا من حيث الصبر يبقى من حيث الصبر يبقى الصبر على الطاعه اعلى من الصبر عن المعصيه ثم الصبر الاخير هو الصبر على اقدار الله هذا ترتيب انواع الصبر قال اما من حيث الصابر هذا كلام ماتع جدا قال فاحيانا تكون معاناه الصبر عن المعصيه اشد من معاناه الصبر على الطاعه ازاي الكلام ده قال فلو ان رجلا هيئ له شرب الخمر مثلا بل ودعي إلى ذلك وهو يشتهيه ويجد معاناة من عدم الشرب فهو أشد عليه من أن يصلي ركعتين لا شك وكذلك لو كان شابا ودعته مرأة إلى نفسها وهي جميلة والمكان خال والشروط متوفرة فأبى فهذا فيه صعوبة أصعب مما لو صلى عشرين ركعة فهنا قد نقول ثواب الصبر عن المعصية هنا مع محتفة هذه من, من قراء أعظم من ثواب الصبر على الطاعة لما يجدوه هذا الإنسان من المعاناة فيؤجر بحسب ما حصل له من المشقة وده كلام ماتع وهذا التفصيل خزه لزاما معك في كل ما تعالجه من مسائل التفضيل يعني مثلا سؤال مشهور جدا أيهما أفضل طلب العلم ولا الجهاد في سبيل الله أيهما أفضل الجهاد طلب العلم اختلف الفقهاء فنقول بهذا التفصيل ايضا من حيث كون طلب العلم ومن حيث كون الجهاد فعلا دون التقيد بالفاعل فنقول ان طلب العلم افضل من الجهاد واضح طب من حيث الفاعل هنا بقى احتفاف القرائم بقى فقد يكون طلب العلم في حق إنسان أفضل من الجهاد وقد يكون الجهاد في حق إنسان أفضل من طلب العلم مثلا لو أن عندنا رجل ذكي وفطن يستطيع حفظ مسائل العلم والتخريج على الأصول وهكذا ولكنه عنده ضعف بدني أيما أفضل في حقه طلب العلم بلا شك طب عندنا رجل شجاع مغوار كخالد بن الوليد ولكن ليس عنده يعني طاقة لطلب العلم فنقول أيما أفضل بالنسبة له نقول الجهاد فهنا هذه الحكمة التي تضع الشيء في موضوع هذا مع نفسك أنت ايضا لأن بعض الناس قد يفاضل بين أمور هي لنفسه هو ليست بفاضله يعني إزاي بعض يقول لك أنا دلوقتي أنا في الثلث الأخير من الليل وأهل العلم يقولونك ابن عباس وغيره يقولون يعني طلب العلم افضل من ولكن انتبه ابن عباس قال دا المين للذي يطلب العلم ويحتاج الى طلب العلم وهو عنده فهم في هذا العلم فياتي احد الاخوه مثلا بكتاب وليكن مثلا التمهيد لابن عبد البر وليس مخلص الاربعين نوويه يقول يا عم الشيخ طلب العلم نقول حالك لا يعني ينبغي له أن تصل إلى هذا الآن إنما لو صليت ركعتين بخشوع كان أفضل لحالك من قراءتك إنما لو عندنا عالم يسأل عن كثير من المسائل وهو عنده باب من العلم لابد أن يدرسه أقول له لا ما تصليش الليل إنما عليك أن تذاكر وأن تفعل هذا انه واجب في حقك فإذا ننتبه ونفصل هذه المسألة تحل علينا إشكالات كثيرة بإذن الله يقول النبي والصبر ضياء ولم يقل إنه نور والصلاة قال إنها نور وذلك لأن الضياء فيه حرارة كما قال الله عز وجل جعل الشمس ضياء ففي حرارة والصبر فيه حرارة ومرارة لأنه شاق على الإنسان ولهذا جعل الصلاة نورا وجعل الصبر ضياء لما يلبسه من المشقة والمعاناة زي ما قلنا كده الصبر يحتاج الى ايه الى قوه وفي حراره ومعاناه وكلفه بعكس الصلاه التي هي فيها النور ولذلك هناك حديث وان كان ضعيفا ان الصوم نصف الصبر وان كان ضعيف ولكن انا يعني اردت ان انا اقول لاخواني لاننا الان يعني في وقت صيام ولم نلتفت أن يصل كما عند الترمذي وصحى الألباني من حديث عامر بن مسعود يقول الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء والحديث صحى الشيخ الباني الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء لماذا هذا الحديث أيضا الآن لأن ابن ما صحى عنه كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهو قد بدأ من اليوم ولكن أنا شخصيا مع الأحداث حتى الحاصلة والله ما علمت أن اليوم المحرم إلا الساعة 2 و 3 بالليل فأذكركم لاني أعلم أن الأحداث الملتهبة تنسين الوقت كل يوم زي التاني فالإنسان مع هذه الأحداث قد ينسى هذه العبادات المهمة التي نحتاجها ايضا بفضل الله عز وجل مسألة الضياء والنور أيضا الله عز وجل لما وصف القرآن وصفه بالنور قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وسمى التوراه ضياء قال تعالى ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء فالقران نور لانه ليس فيه من الاثار والاغلال والشده التي في التوراه انما التوراه كان فيها بعض الاحكام التي فيها شده ولذلك سماه الله ضياء وسمى القرآن نورا قال والقرآن حجة لك أو عليك معنى هذا أن القرآن يكون حجة لك إذا قمت بما يجب له من نصيحة النصيحة التي سبقت معنا في حديث أبي تميم الداري أن تنصح لكتاب الله بأن تؤمن به أنه كلام الله عز وجل وأن تعرف معاني وأن تتلوه حق التلاوة بأن تعمل به كما في قول تعالى يتلونه حق تلاوته قال ابن عباس أن يتبعونه حق اتباعه فيكون لك حجة إذا نصحت له وكنت متبعا لما جاء فيه ويكون حجة عليك إذا خالفته يضرب الشيخ مثال يقول قول الله عز وجل أقيم الصلاة وآت الزكاة هنا رجلا أحد ما لم يقيم الصلاة القرآن حجة له أم عليه عليه والثاني أقام الصلاة القرآن حجة له أم عليه حجة له رجل آخر لم يؤتي الزكاة فالقرآن حجة عليه والثاني آت الزكاة فالقرآن حجة له ماشي أزل باش. Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Aishhadu an la ilaha illa Ashhadu EN la مد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Hayya 'alal falan meer akbar. 50 procent van is له كل الناس كل الناس يخرج مبكرا في الغدوه في الصباح وهذا من باب ضرب المثل فبائع نفسه اي ان هذا الغادي يبيع نفسه اي يكلفها بالعمل لانه اذا كلفها بالعمل اتعب النفس فباعها وينقسم هؤلاء الباع الى قسمين معتق وموبق ولهذا قال فمعتقها او موبقها فيكون بيعه لنفسه اعتاقا اذا قام بطاعة الله كما قال الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يشري نفسه اي يبيع نفسه اي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل فهذا الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله وقام بطاعته قد اعتقها من العذاب والنار والذي اوبقها والذي لم يقم بطاعة الله عز وجل حيث أمضى عمره خسر خسرانا فهذا موبق لها أي مهلك لها يبقى إذن الناس عندنا قسمان الكل يبيع الكل يغدو والكل يبيع ولكن هذا البيع إما أن يكون صاحبه قد اعتق نفسه من النار بفعل الطاعة وإما أن يكون أهلكها بفعل ما لا يرضي الله عز وجل يقول كل الناس يغدو فبائع نفسه يتبين لك أن الإنسان لا بد أن يعمل إما خيرا وإما شرا يعني الناس إما معتق وإما موبق ليس هناك إنسان في الوسط كما قدمنا من قبل في قول تعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر قلنا الإنسان إما متقدم وإما لا أحد يقف في المنتصف يعني الإنسان الذي يقول أنا لا أفعل شيئا محرما فإذا سألنا هل تفعل طاع يقول لا إذن أنت خاسر أيضا لأن الإنسان إما أن يتقدم وإما أن يتأخر يقول من فوائد الحديث الحث على الطهور الحسي والمعنوي وجه ذلك أنه قال الطهور شطر الإيمان وطبعا فسر الطهور بالطهور المعنوي من الاشراك والمعاصي والطهور الحسي الذي هو الوضوء. أن الإيمان يتبع بعض فبعضه فعل وبعضه ترك وهو كذلك. فضيلة حمد الله عز وجل حيث قال إنها تملأ الميزان. وطبعا تملأه ما حقيقيا سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض تملأ الميزان وتملأ ما بين السماء والأرض هذه. منزله ومرتبة عظيمة لهذا الذكر إثبات الميزان والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات جاء ذكره مجموعا ونضع الموازين وذكره مفردا أيضا كما في قوله تعالى ونضع الموازين القصة ليوم القيامة وقال تعالى فاما من ثقلت ثقلت موازينه وجاء ذكره في السنة صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيله في الميزان حبيبتان لله الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وكذلك في هذا الحديث وهذا الميزان هو هل هو حسي ام معنوي قالت المعتزله انه معنوي وهو كنايه عن اقامه العدل يعني بيقول مفيش حاجه اسمها ميزان في اقامه العدل وخلاص يوم القيامه لان المعتزله ايضا من عقائدها انه ليس هناك عذاب ونعيم حسي انما اعتقاد المعتزله ان العذاب والنعيم معنوي كاعتقاد النصارى تماما انما اعتقاد اهل السنه ان العذاب والنعيم هذا حسي وكذلك ايضا الميزان ميزان حسي والقول الصحيح انه حسي له كفتان وله لسان توزن به الاعمال الصالحه والسيئه في الحقيقه وردت, وردت السنه بثلاثه انواع من الوزن وزن العمل ووزن العامل ووزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال يعني هذه الثلاثة ثابتة في السنة صحيحه يقول وهنا يرد إشكال كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم وكيف الحمد لله تملأ الميزان وهي ليست بجسم والجواب عن هذا سهل وهو أن الله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال أجساما والمعاني أجساما فإنه على كل شيء قدير عز وجل ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما طبعا في بعض الروايات أو فرقان من طير وهما عمل لكن الله على كل شيء قدير صح وحتى في إثبات عذاب القبر أنه يأتيه رجل أبيض الوجه يقول ما هذا الوجه فوجهك الذي يأتي بالخير يقول أنا عملك فإذا ننتبه ان ممكن الأشياء هذه تجسد ولا يعني إشكال في ذلك قال اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يأتي به يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت ويقال يا اهل النار فاطلعون واشربون ويقال هل تعرفون هذا فيقول نعم هذا الموت ثم يذبح بين الجنه والنار ويقال يا اهل الجنه خلود ولا موت وقال النار خلود ولا موت والموت معنوي فالمهم ان نقول عن الميزان يوم القيامه انه حسي حقيقي توزن به الاعمال وكما قدمنا توزن به الأعمال الاعمال ويزن به الشخص نفسه شخص نفسه, نفسه ليس يقول يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامه فلا يزن عند الله جناح بعوضه مش بعدد الكلوات يعني انما بالاعمال ثقل ولذلك قال في ابن مسعود لما ضحك الصحابه من دقه ساقيه قال تعجبون من دقه ساقه انها لاسقل من جبل احد في الميزان فالرجال يعني لا يحسبون بالوزن ولا بالضخامه ولا بالعضلات المفتوله انما الرجل هو بعمله بعمله وإنتاجه العملي فضيلة الجمع بين سبحان الله والحمد لله لقوله سبحان الله والحمد لله تم ما بين السماء والأرض ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات ففي سبحان الله نفي العيوب والنقائص وفي الحمد لله إثبات الكمالات أن الصلاة نور ويتفرع على هذا الحث على كثرة الصلاة ولكن يرد علينا أن كثيرا من الصلوات من المصلي الواحد لا يشعر الإنسان بأنها نور يدخل الصلاة ويخرج ما استشعر لا بنورها ولا بطعمها ولا اثرت فيه والله عز وجل قد بين أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لماذا هذا؟ قال إن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق لا إشكال فيه لكن عدم استنارة القلب لخلل في السبب أو وجود مانع فمن خلط صلاته برياء فهنا خلل في السبب لأنه لم يخلص ومن صلى لكن قلبه يتجول يمينا وشمالا فهنا مانع يمنع من كمال الصلاة فلا تحصل النتيجة وقص على هذا كل شيء رد تبشر عليه حكما وتخلف فعلم أن ذلك إما لوجود مانع أو س... لاختلال سبب وإلا فكلام الله عز وجل حق وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق يعني اللي يقول أنا بقرأ القرآن ومش حاس بطعم القرآن والقرآن نور وهداية يبقى هناك خلل إما في السبب أو بوجوده مانع يمنعه من أن يتلذذ بهذا فعليه أن يخل الشواغل وأن ينصرف بقلبي الأخذ بالأسباب فساعتها يقع ما يريده واضح؟ الأمر الثاني أنا أنصح إخواني بتجديد الإيمان لأن كل جديد له طعم يعني مثلا لو أنك ظللت تسلط العمرك السنن بقول هو الله أحد وقل يا والكافر يأتي عليك وقت تقولها دون شعور وإحساس بالمعاني صح؟ إنما لو أنك في كل صلاة تأتي بصورتين مختلفتين يعني قوله والله تقول يا الكافرون والضحى والشمس وتنوع إيه اللي يحصل العقل يركز فيما يقال فتنتبه للمعاني فتستفيد تستشعر معاني جديدة لم ترد على ذهنك من قبل تعلم معنى تعلم معنى كلمة تريد أن تستدل لتعرف معناها كل هذا أمر مهم جدا الحث على الصدقة لقوله الصدقة برهان أن بذل المحبوب يدل على صدق البذ وانا أدعو نفسي وأدعوكم هذا الاسبوع للعمل بهذا الحديث أن نكثر من التسبيح والتحميد أن يكون هناك صدقة أن يكون هناك ركعتين قيام ليل أن يكون هناك صبر بالصيام هذا الاسبوع كما قدمت أننا في شهر المحرم الذي هو أفضل الصلاة بعد رمضان أن نطبق هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى ونحاول أن نستشعر يعني ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وللصائم عند فطره فرحتان وإذاك بعض اهل العلم يقول ان علاج الاكتئاب بالصوم لأن الصائم إذا وصل إلى المغرب فرح وهذا الفرح لماذا لا نجده لما لا نشعر بالفرح ما السبب لخلل في السبب أو لوجود مانع فننتبه أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل والمحبوب الذي يبذل في الصدق هو المال الحث على الصبر أنه ضياء وإن كان في شيء من الحراره لكنه ضياء ونور لقول والصبر ضياء يعني أنا عايز أقول لأخوة اللي صبرت على الدرس وجلست يعني هل فعلا يجد في قلب ما وجده من انصرف أنا عايز أقول لك والله ابدا نعم الجلوس يحتاج إلى حرارة فعلا يحتاج إلى صبر على هذه الطاعة لابد أن نستشعر هذه المعاني أنك لما جلست لتجلس للدرس أنك داخل في قولنا الله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء فتجلس وتستشعر أنك تنتفع بجلوسك حتى ولو جلست ولم تع بعض الكلمات سيكون لك ضياء باذن الله عز وجل في قلبك ننتبه لمثل هذه المعاني أن حامل القرآن إما غانم وإما غارم وليس هناك مرتبة لا له ولا عليه إما للإنسان وإما على الإنسان وأتفرع على هذه الفائدة أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له أو لا فيكون حجة عليه فليستعتب عظمة القرآن وأنه لن يضيع يضيعها كذا سدى بل إما للإنسان وإما على الإنسان بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح وأنهم يبيعون أنفسهم فمن بعها بعمل صالح فقد اعتقها. ومن باعها بعمل سيء فقد أبقها ولذلك لو أننا حملنا شعار عتق النفس وأنك كل يوم تستيقظ فيه من النوم تقول الحمد لله الذي رد علي نفسي وتشكر على هذه النعمة ثم تعلن أنك تعتق في هذا اليوم وأنك مصر على أن تعتق بأعمالك الصالحة سينتفع القلب بذلك أن الحرية الحقيقية هي القيام بطاعة الله عز وجل وليس إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل شيء أراده قال ابن القيم في النونيه رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلو برق النفس والشيطان فكل إنسان يفر من عبادة الله فإنه سيبقى في رق الشيطان وذلك دعاة الحرية اللي هي الفوضى وهي ليست بحرية نقول الحرية عندنا في ديننا أن تحرر النفس من أن تكون هذه النفس تعبد غير الله عز وجل تعبد دينارا تعبد درهما تعبد ملابسا خميصا وقطيفا تعبد شهرة تعبد هوا الإنسان في الإسلام إنسان حر لا يعبد إلا الله عز وجل وهذا هو كمال الحرية في سؤال يقول الصبر واجب أما الرضا فمستحب هل معنى هذا أن الإنسان إذا لم يرضى ليس باثم؟ نقول لا فهم السؤال خطا أو السؤال كذا خطأ لأن الرضا قلنا أنه حال أعلى من من الصبر الرضا حال أعلى من الصبر يعني صاحب الرضا عنده صبر وزيادة صاحب الرضا عنده صبر فإذا لم يرضى نزل إلى مرتبة الصبر إنما ليس معنى ذلك أنه إذا لم يرضى تسخط إذا لم يرضى هنا يأثم لأنه وقع فيما ينافي الرضا وما ينافي الصبر ايضا يعني باختصار نقول ان الرضا صبر وزياده الزياده التي تجعل الانسان يذهب نفيا واثباتا ايجابا وسلبا مع مراد الله عز وجل اما الصابر فهو لا يتسخط يحب يحبس لسانه ويحبس قلبه ويحبس جوارحه عن فعل المعصيه ولكنه يتمنى زوال هذا الالم واضح يبقى معنى ان الرضا مستحب انه اذا لم يرضى فانه من لم يرضى فانه لا نقول من لم يرضى فنزل الى الصبر فليس باثم لان الصبر هو الواجب واما من لم يرضى بحيث تسخط بقلبه او بلسانه او بجوارحه فهذا قد فعل محرما وكبيرا والعياذ بالله في اي اشكال ثاني في يبقى اذا ان شاء الله الاسبوع ده نحاول بفضل عز وجل ان نعمل بهذا الحديث نستشعر معاني هذا الحديث واسال الله عز وجل ان يوفقني واياكم للعمل به سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب